you <laughs> ف هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله نحاول نستكمل ما يتعلق ب ا ل س ب ر و التقسيم و ن ق ك إ ن شاء الله على مسلك ا ل م ن ا س ب ة نبدا ب ا ل أ س ب و ع القادم من مسلك ا ل م ن ا س ب ة و ما يتعلق فيه من مباحث م ه م ة نحن ب د أ ن ا في ا ل س ب ر و التقسيم في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة و عرفنا أ ن ه يسمى ب ا ل س ب ر و التقسيم و يسمى بالحصر و ا ل إ ب ط ا ل و يسمى أ ي ض ا بالصبر فقط والصبر و الاختبار والتقسيم اظهار ا ش ي ء على وجوه م خ ت ل ف ة وقلنا لكم أ ن الصبر والتقسيم يقوم على ثلاث خطوات ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى حصر ا ل أ و ص ا ف ا ل ص ا ل ح ة للعلم الامر الثاني إ ب ط ا ل ما لا يصلح للامه ا ل أ م ر الثالث أ ن ه يتعين الباقي ل أ ن يكون علكا أمثلال ذلك طيب ا ل ن ق ط ة التي بعدها ب د أ ن ا في الكلام على أ ن ه هذا تاره يكون قطعي وتاره يكون ظني وهذا يتوقف على الحصر و ا ل ا ط ا ل ان كان الحصر و ا ل ا ط ا ل قطعي فانه سيكون قطعي و ن كان الحصر و ا ل ا ط ا ل ظني فانه سيكون ماذا ظني ت ا م طيب هذه ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة النقطه التي بعدها تحدثنا بعد ذلك عن الاعتراضات التي ترد على مسلك السبر و ا ل ت ق س ي ر الاعتراض ا ل أ و ل الذي يرد عليه أ ن ه منع ا ل ح ص ب و انه يكفي في الجواب اعتراض من اعتراض على أ ن ه يمنع ا ل ح ص ب يكفي ق و ل ي في الجواب أ ن يقول ا ل م س ت ي د بحثت فلم أ ج د أ و ا ل أ ص ل عدم غيرها تمام اثنين أ ن يذكر المعترض وصفا زائدا ان يذكر المعترض وصفا زائدا فجواب هذا الاعتراف ب أ ن يبطل المعترض الوصف له زائد ف إ ن لم يبطل ان يبطل المستدل الوصف الزائد ف إ ن لم يبطل المستدل الوصف الزائد ا ز ا ئ د انقطع ا ي استدلاله استدلاله إ ي ش ينقطع ه انقطاع استد... است... إن الاستدلال معناه سقوط الاستدلال من أ ص ل ه ودائما ً جرت عائلتهم انهم يعبرون عن ا ل م س ت د ل ب ي ن ق ط ع وعن المعترض ب ي ش تمام ايش المعترض يقولون ا ب ح ا م ا ب ح ا م ا ل م س ت د ل انقطاع وليش ه ز ي م ة ا ل م س ت د ل نقولها انقطاع و ه ز ي م ة المعترض نقولها ا ب ح ا م تمام افحمهم خ ل ص يعني س ف ك معادله جوع والمستدل لما يفهم نقولها ي ش انقطع انقطع هذا الذي تحدثنا عنه في ا ل م ح ا ف ظ ة ا ل م ا ض ي ة طيب بسم الله و ق ف ل ي وقفنا ع ن ه و ق ف ن ا فعلي التفقه بسم الله بسم الله ق الله صلاه وسلام على رسول الله قال ي س م الله على الله م يومه ي و ي ا م ح ا ل ل ل الله ي ق ا ل ل ل الله يقبل الله ق الله ي ق ب ي ق ب الله ي ق ب الله ي ق ب الله يقبل ا ل ه ي ل الله ي ق ل ا ل ي ب ل الله ي ل ا ل ل يقبل ا ل ي ن ب ل الله ي ق الله ي ق ب ا ل يقبل الله ق ا ل ل ي ق الله ي الله يقبل الله ا ل ل ب ل ا ل ب ل ا ل غ ي ر ب ص ا ي ن ب ل ا ل ل يقبل ا ل الله ل الله ل ا ل ل ل ا ل ل ق ل ا ل ي ق ا ل ي ق ا ل ل ي ل ا ل ل الله ي ل ا ل ل ا ل أ ي ا ل م س ت ض ل الترديد بينهما من غير احتياج إ ل ى ضم غيرهما إ ل ي ه م ا في الترديد لاتفاقهما على اطفاله فيقول ا ل ع ل ة إ م ا هذا أ و ذا لا, لا جائز أ ن تكون ذا ك لكذا فتعين أ ن تكون هذا طيب ما تسمعي ا ل آ ن ا ل م س أ ل ة هذه إ ي ش م ق ص و د هذا نحن نعرف ان السبر والتقسيم يقوم على حاجته ا ل ح ا ج ة الاولى الحصر ا ل ح ا ج ة الثانيه ل ي ل ز م الابطال م ع ت ل جميع و ص ا فهل يلزم المستدل ان يبطل جميع الاوصاف ما لم يكن النزاع بينه وبين المعترض في و ص ف ي ن يعني ا ل آ ن نحن بنقول الاوصاف الصالحه ل ل ع د ي ه هي خ م س ة واحد اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة تمام هذا الخمس خ م س ة تمام هذه خ م س ة أ و ص ا ف ص ا ل ح ة ل ل ع د ي ه الخلاف متفق المشتغل و المعترض على أ ن هذا ليس عندك و هذا ليس عندك وهذا ليس علم باقيكم اثنين ل يعني انخلاف بينه وبين المعترض في اثنين هذا تمام إ ذ ن يكفي في ح ا ل ة ا ل إ ب ط ا ل أ ن يبطل واحد من ا ل أ ش الاثنين أ ش ا ما يلزمه يبطل ل ك ل لماذا لا؟ ل أ ن الباقي هذه كلها متفق على أ ن ه ا ليست ص ا ل ح ة لعلمي اين ق ر ا قال فان اتفقا اي متناظرا طيب على ابطال غير وصفين من أ و ص ا ف ا ل أ ص ل و اختلفا في أ ي ه م ا ل ع ل ة يعني ابطل ا ت ف ق على إ ب ط ا ل غير وصفه بس هذه لم ي ت ف ق عليها البقيه ا ت ف ق عليها إ ذ ن ماذا يلزم المستدل قال كفاه أ ي المستدل الترديد بينهما بس التردد بين هذا و هذا يقول ا ل ع ل ة إ م ا هذا و إ م ا هذا و ليس ج ا ئ ز أ ن تكون هذه هي ا ل ع ل ة انت عين هذا هي ليش لا ل كفاه أ ي المستدل الترديد بينهما من غير احتياج من غير احتياج إ ل ى ضم غيرهما إ ل ي ه م ا في الترديد لماذا إ ي ش السبب لا يضم غيرهما إ ل ي ه م ا ما ا ل ع ل ة إ ي ش السبب ق ا ل اتفاقهما على بطلان إ ي ش السبب ل أ ن ه مستدل على بطلان ا ت ا ح لكم او لا يعني الان سؤال ا ل آ ن هل يلزم ا م ه ل يجزب ل م ش ت د ل إ ب ط ا ل س ا ئ ر ا ل أ و ص ا ف تمام هل يلزموا ابطال س ا ئ ر ا ل أ و ص ا ف نقول ا ل م ش ت د ل في مقابل ما طلب لا يلزمه ابطال إ ل ا ت ما م ما وقع فيه النزاع كله مع ا ل م ع ت ب يعني أنا عندي خمسه و ص ا ف واحد اثنين ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة خمسه ا ل آ ن هذه واحد إ ل ى ث ل ا ث ة ليست ص ا ل ح ة للعليه بالتفاضل م ت م ا ق ض ي ن الخلاف بينهم في ذر الاثنين المستدل يكفيه الترجم بين ه ا ت ن يقول هذه لا تصلح لتكون عله بسبب من أشبه ا ل أ س ب ا ب ا ذ تعينت هذه ان تكون هي ليش ل م ا ذ ا لا ي س ز و ان يبطل هذه ف ع ان ص ا ص ح ا ل ع ل ي ل أ ن ه م ا المتناظرين و ا ل متفقان على أ ن ه ا ليست ب ع ل ق ا لماذا لك؟ قال ا ن ض ر لعله عندك قال ل ا ت ف ا ق ه م ا تمام على إ ب ط ا ل ه يعني على إ ب ط ا ل التعليم بها ماذا يقول المستدل قال فيقول المستدل ا ل ع ل ة إ م ا هذا أ و ذاك لا ج ا ئ ز أ ن تكون ذاك لا ج ا ئ ز أ ن تكون ذاك لكذا ل س ب ب فتعين أ ن تكون هذا ش أن وهكذا الافضل يعني تمام هذا ماذا مثلا يقول ايش مثلا ا ل م س أ ل ة اللي جبناها المثال لكم في الدرس الماضي تزويج ا ل أ ب و الجد تمام للبنت ا ل ص غ ي ر ة البكر ا ل ص غ ي ر ة ت ل ف ف بالتعليم مثلا هناك اوصاف ذكرها ك ث ي ر ة مثلا ما ي ر ز م ه يبطل الا محل النزاع و محل النزاع بيننا و بين ا ل ح ن ف ي ة الصغر أ و ا ل ب ك ا ر و ي ق و ل المستدب ا ل ع ل ة إ م ا الصغر واما ا ل ب ك ا ر ة ولا يجوز أ ن تكون الصغر لماذا ل أ ن ه يلزم منه ت ز و ي د ا ل أ ب للثيب ا ل ص غ ي ر ة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب ا ح ق ه بنفسها إ ذ ن يتعين أ ن تكون ا ل ب ك ا ر ة هي لا هي ا ل ع ل ة بس وهكذا و ا ض ح ة إ ذ ن محل إ ب ط ا ل س ا ئ ر ا ل أ و ص ا ف إ ذ ا لم يتفق المتناظرين على إ ب ط ا ل ه على إ ب ط ا ل ب ع ض ه فما اتفق المتناظران على إ ب ط ا ل ه لا يحتاج المستدل إ ل ى إ ش ل ى ب ط ا ل تحصيل حاصل و ن ا ب ص د ق تمام واضح إ ذ ن إ ب ط ا ل موضع النزاع فقط إ ب ط ا ل موضع للنزاع ه ا فقط واضح طيب هذا إ ن م ا هو في ا ل م ن ا ظ ر ة ت ل ا م ا إ ذ ا كان مستدل ليش لنفسه ي ل ز م ح انه يبطل كل لا كل أ و ص ف تمام إ ل ا الوصف الصالح ع ل ي تمام واضحه ا طيب ا ل آ ن بنات إ ل ى موضوع ك د ي أ ايش يقول الموضوع ج د ي الموضوع الجديد يقول ما هي طرق إ ب ط ا ل ا ل أ و ص ا ف التي ليست ص ا ل ح ة للعليين ما هو طرق الابطال تمام طرق ابطال الاوصاف التي ليست ص ا ل ح ة للعليين قلت ا م ع ي ا ل آ ن انتم الان قلتم أ ن الصبر والتكريم يقوم على حجتي ا ل ح ا ج ة ا ل أ و ل ى الحصر ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ن ي ة إ ب ط ا ل ما لا يصلح ي ل ع ل ي ه تمام هل هذا من ت ل ق ا ئ ي نفسه ف... هذا بطرق و وسيت... ذكر لنا المصنف طريقين الطريق ا ل أ و ل بيان أ ن الوصف طردي يقول هذه الاوصاف هذا وصف طردي هذا وصف طردي و هذا وصف طردي و هذا وصف طردي إ ذ ن بقي هذا الوصف هذا هو الوصف الصالح العلم معنى ك ل م ة طردي يعني علم من الشارع الغاؤه يعني علم من الشارع أ ن ه لم يعلل به شيئا من ا ل أ ح ك ا م علم من الشارع أ ن ه لم يعلل به شيئا من ا ل أ ح ك ا م من م الشارع أ ن ه لم يعلل به شيئا ً من الاشي تمام هذا معنى قولنا ق ر د ي هذا معنى قولنا ق ر د ي أ ن ا مثلا ً اجي أ ق و ل اما التعليم بالصغر تمام فلم نجد يعني ايش مثلا نقول مثلا مثل اوصاف مثلا عدد من ا ل أ و ص ا ف قل هذا الوصف ليس ص ا ل ح للعلم لان لا شيء من ا ل أ ح ك ا م يعدل بهذا الوصف اما ان الشارع الغاه م ط ل ق ا مثل الطور والقصر في حق الشخص عن شيء حكم في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة في حق ا ل أ ش خ ا ص وليس ل أ ن ه طويل أ و لأنه بصير في حق الشخص ما في حق ا ل س ف ا ء في حكم والله هذا ي ج د ز ا يصلي جالس مثلا هنا ه لانه طويل وهذا ل أ ن ه ق ص ي ر إ ذ ا هذا وصف الطول والبصر وصف لكن الغاه الشارع مطلقا في ا ل أ ح ك ا م غاه الشارع مطلقا في ا ل أ ح ك ا م طيب في بعض ا ل أ ح ك ا م مثلا الذكور و ا ل أ ن و ف وصفنا ا لأ ل أ و ص ا ف ل أ ن ه ذكر ل أ ن ه أ ن ت وصفنا الذكور و الاولى أ وصف لكن هذه ا ل ذ ك و ر ة و ا ل ا ن و ث ة لم ا ل ي ل غ ى في كل ا ل أ ح ك ا م ودغيها فالغيه ي ب ع ض ه و في بعضها في بعض ا لانها أ ح ك م ل أ ا م ر أ ة ل أ ن ه ا ا ن ث ة تمام و ا ل ش ه ا د ة تمام السبب ا ل ذ ك و ر ة و ا ل ا ن و ث ة في كثير من المسائل لكن في باب العتق لا هل ا ل ك ف ا ر عتق ذكر لا المهم عبد سواء كان ذكر أ و أه اذن ث إ ذ الذكور و ا ل أ ن و ث ة أ ل غ ي ت في باب العتت لباب العتت لكن د ق ة دقة ي ع ن ي مش سهله ة وقيق القيل أ و ص ا ا ف ع يحصل ا ل أ و ص ا ف ثم بعد ما يحصل ا ل أ و ص ا ف يبين على وصفه يختبرها وصف وصف هل هذا ل ا وصف من جنس ما اعتبره الشارع أ و من جنس ما الغاه من جنس ما الغاه وبعده الوصف ا ل أ و ل من جنس ما الغاه ش ا ر ع الثاني هل, هل في شيء من أ ح ك ا م ما اعتبره ذ ا الوصف شارع ابدا والثاني, والثاني. بقي هذا إ ذ ن هذا هو ل ي ش هذا هو العتب هذا هو العتب هذا هو ا ل ع ت ن هذا هو العتب هذا ل م العتب هذا ل و العتب إ ب ط ا ل ما لا يصلح للعلي ت م ومن طرق ا ل إ ب ط ا ل ل ل ع ل ي ة الوصف بيان ان الوصف ت ر د ي ج أ ي من جنس ما علما من الشارع الغاؤه إ م ا م ط ل ق ا كالتول و القصر في ا ل أ ش خ ا ص ف إ ن ه م ا لم يعتبرا في شيء من ا ل أ ح ك ا م فلا يعلل بهما حكم و إ م ا مقيدا بذلك الحكم كالذكوره و ا ل أ ن و ث ة في العتق فانهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من الاحكام الدنيويه وان يعتبرا في الشهاده والقضاء والارث وغيرهما وفي العتك بالنظر لاحكامه ا ل د خ ر و ي ه فقد رواه ترمزي من اعتك أ ب د ا مسلما اعتكه الله من, من النار ومن اعتك امتين مسلم مسلمتين اعتكه الله من النار تعبيري هنا وفيما ي أ ت ي في السادس بالطرد أ و ل ى من تعبيره فيما بالطرد ل أ ن الطرد من م س ا ر ك العله إ على ر ي ن كما س ي أ ت ي طيب ق ا ل و من ط ر ق ا ل إ ب ط ا ل لما كان النقطه ا ل ث ا ن ي ة من نقاط ا ل س ب ر و التقسيم إ ب حص... ط ا ل ما لا يصلح ل ل ع ل ي ة ق ا ل و من ط ر ق ا ل إ ب ط ا ل ل ع ل ي ة الوصف واحد بيان أ ن الوصف طردي إ ذ ن أ ي وصف طردي إ ذ ن لا ي ص ر ح أ ن يكون علت لا ي ص ر ح أ ن يكون إ ي ش علت إ ي ش معنى هذا الوصف طردي ف س ا ر و ا لك ا ل آ ن قال لك أ ي قلت اجمعين من جنسي يعني يدخل في ا ج ن س ما علم من الشارع إ ل غ ا ي ه يعني الشارع الغاء ما, ما اناط به شيء من ا ل أ ح ك ا م ما أ ن ا ط به شيء من ا ل أ ح ك ا م ثم إ ن إ ل غ ا ء الشارع له ركز معي هذا الوصف أ ل غ ا ه الشارع ت ا ر ة يلغيه مطلقا و ت ا ر ة يلغيه في بعض ا ل أ ب و ا ب الغاء الشارع لهذا الوصف ركز معي لم ي ل ق الشارع حكما بهذا الوصف إ م ا في كل ا ل أ ب و ا ب أ و في بعض ا ل أ ب و ا ب طيب و لهذا العمل يقيد قال إ م ا مطلقا مطلقا ولا في شيء من ا ل أ ب و ا ب مثل ذاك الطولي والقصري في ا ل أ ش خ ا ص كون الرجال طويل ولا ا ل م ر أ ة ط و ي ل ة ولا تمام طويل أ و قصير فيعلن به شيء من ا ل أ ح ك ا م لم يعلن به شيء من ا ل أ ح ك ا م في حق ا ل أ ش خ ا ص ركز معي خراج بو في حق ا ل أ ش خ ا ص في غير ا ل أ ش خ ا ص عندنا سفر طويل وعندنا سفر قصير لكن نحن نتكلم في حق الشخص تمام يجوز أ ن يفعل ذلك أ ن ه طويل جزره ينام ي ي جزره مثلا على شركه ا ل أ ي س ر لانه طويل اطول من السرير على كل حال ما تكشف م اناق أ شيء من ا ل أ ح ك ا م في حق ا ل أ ش خ ا ص ل ذ ل ف إ ن ه م ا ي ط و ل ا ل ق ص ر لم يعتبرا في شيء من ا ل أ ح ك ا م إ ذ ن فلا يعلل بهما حكمه لا يعلل بالطول و القصر بهما حكمه ل أ ن هذا الوصف طردي هذا الوصف طردي لا واحد قال و إ م ا مقيدت بذلك الحكم إ م ا مقيدت بذلك الحكم نعم نحن وجدنا مثلا نقول ان ه م ث ل الذكور ا و ا ل أ ن و ز ة لم يعلل بهما شيء في باب العتق لم يعلل بهما شيء في في باب إيش؟ في ب العتق ب ا طيب قال لم يعلل بهما شيء في العتق ف إ ن ه م ا لم يعتبرا فيه يعني لم يعتبرا في ا ل ش في العتق فلا يعلل بهما شيء من احكامه ا ل د ن ي و ي ة ما يعلل بهما شيء من أ ح ك ا م العتق ا ل د ن ي و ي ة ابدا ما تختلف الذكور ة و ا ل أ ن و ث ة في باب العتق ابدا ما أ ن ق ن ا ه ا من ذكرنا و ن ط ب ا ل أ ن ث ه طيب قال واين اعتبرا في أ ب و ا ب ن خ ر ى فين يعني الذكور ة و ا ل أ ن و ث ه رحمك الله اين اعتبرا قال في ا ل ش ه ا د ة م ي ن في القضاء م ي ن في ا ل أ ر ض وغيرها في العتق لا في العتق في الثواب نعم العتق في الثواب لكن ب ا ل أ ح ك ا م ا ل د ن ي و ي ة قالوا في العتق بالنظر إ ل ى احكام ا ل ن خ ر و ي ة وهو ك ا ب قال فقد روى الترمذي من اعتق عبدا مسلما اعتقه الله من النار ومن اعتق أ م ت ي ن مسلمتين اعتقه الله من النار يعني عتق عبد يعدل ل ي بعتق كم للجن كاف ق ا ل وتعبيري هنا وفيما ياتي بالطرد اولى من ت ع ب ي ن ه فيهما بالطرد لان الطرد من مسالك العله على راي كما سياتي, سياتي مع الكلام على الطرد فالتعبير بالطرد هو الاوفق وليس الطرد طيب اذا هذا هو الجسم الاول ايش الطريق الاول الذي يستقمها المجتهد لابطال ما لا يصلح للعليه تمام ا بيان ان الوصف ة طبي بيان ان الوصف طيب هذه النقطه الاولى ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة عدم ظهور ا ل م ن ا س ب ة عدم ظهور ل ي ش ا ل م ن ا س ب ة للوصف المحبوب يعني、رسل. يعني هذا الوصف وجدنا في م ن ا س ب ة بينه وبين الحكم هذا الوصف لا م ن ا س ب ة هذا الوصف الثاني لا مناسبه هذا الثالث لا م ن ا س ب ة وهذا في م ن ا س ب ة بينه إ ذ ن ه ذ ا ما ظهرت في ا ل م ن ا س ب ة م ل غ ة هذا ملغى هذا ملغى ا إذن ذ إذن من طرق ا ل إ ب ط ا ل الا تظهر م ن ا س ب ة بين الوصف الذي يمكن أ ن يكون صالحا ل ل ع ل ي ة وبين الحكم و ا ل م ن ا س ب ة دائما نقولكم هي ا ل ح ك م ة وما هي ا ل ح ك م ة حصول مقصود الشارع من شرعيه الحكم تمام حصول مقصود الشارع من شرعيه الحكم تمام هذا هو قالوا من طرق ا ل إ ب ط ا ل تم ومن طرق ا ل إ ب ط ا ل ي أ ل ا تظهر مناصبه الوصف المحذوف أ ي الذي حذفه المستدل عن الاعتبار للحكم بعد ب ح ث ه عنها لانتفاع مثبتي ا ل ع ل ي ة بخلافه في ا ل إ ي م ا ن <تصفيق> يظهر م ن ا س ب ة ا ل م ح د و ف عن الاعتبار ان لا تظهر ا ل م ن ا س ب ة عدم ظهور ا ل م ن ا س ب ة فيه ي د ل على انه غير معتبر ي د ل على انه غير ن ش غير معتبر تمام عدم ظهور ا ل م ن ا س ب ة طيب لان ما تكدر معنا في ا ل إ ي م ا ن وهنا السبب ا ل آ ن ي ج م ع ه ذ ا ا ل إ ي م ا ء وهذا السبب ع ل ا ب هل يشترط في الايماء ظهور م ن ا س ب ة ها ها ها ها ه ر ها ها ه م ه م ها ها ها ها ها ها ها ها ه ر ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه معناه انه ليس ص ا ل ح ل ل ع ل ي ه او لا بينما هناك السبب والتسليم على ظهور ا ل م ن ا س ب ة معناه أ ن ه تمام تمام ي ش ط ر ط ظهور ل ي ل المناسبه ف إ ذ ا لم تظهر تمام ق ه و ليس ص ا ل ح إ ذ ا الفرق بينما هناك ز وجود السبب م لماذا لم م ث ب ت تشتريتون العليه ا ن لأمنكم ث ت العليه والتحسين عدم وجود مثبت للعلم عدم وجود مثبت للعلم عدم وجود للعلم. طيب ما لا كسبنا قالوا من طرق ا ل إ ب ط ا ل الا تظهر م ن ا س ب ة الوصف المحذوف أ ي الذي حذفه المستدل عن الاعتبار ل ل ح ك م إ ذ ا لم تظهر م ن ا س ب ة بين الوصف و الحكم معناه ان هذا الوصف ملغى ا ل آ ن عندي أ ر ب ع ة أ و ص ا ف ص ا ل ح ة ا ل ع ل ي ة يمكن تكون ع ل ي يمكن تكون عندها ا ل أ و ل في م ن ا س ب ة بينه و بين الحكم الثاني لا م ن ا س ب ة إ ذ ن هو ملغى باطل تعليق الثاني أ ي ض ا لا م ن ا س ب ة بينه و بينه إ ذ ن لا ما ظهرت منه الثالث بحثت عن م ن ا س ب ة ما وجدنا خلاص تمام تمام <تصفح> قال هيا ركز معي لماذا لماذا قلتم ان هذا و س ي ل ة من وسائطها ل قال انتفائي مثبت العليه ل ي ش هناك ما يثبت انه عله قال بخلافه في الايمن ف إ ن ه و إ ن لم تظهر م ن ا س ب ة و إ ن لم تظهر م ن ا س ب ة لكنه ع ل ة وليس ع ل ة ع ل ة لماذا عكس هناك هناك موجود مثبت العليه ايش مثبت العليه هناك ا ب ت ر ا ن الوصل بلاش ت ل ا ن الوصف بالحقم ت ل ا ن الوصف بالحكم طيب وقال لنا بعد ذلك ت ل ا ن الوصف بالحكم طيب ا ق ر أ اقرا, اقرأ. و يكفي في عدم ظهور مناسبته قال المستدل بحثت فلم أ ج د فيه موهم م ن ا س ب ة أ ي ما يوهم مناسبته لعدالته مع أ ه ل ي ه ق ر ه قال يكفي تمام يكفي, يكفي في دفع أ ي اعتراض وفي عدم ظهور ا ل م ن ا س ب ة أ ن المشتري يقول بحثت في هذا فلم اجد موهم م ن ا س ب ة بحثت في هذا فلم أ ج د مهم ش بحثت في هذا فلم اجد مهم مناسبه وبحثت في هذا فلم اجد مهم مناسبه تمام طيب قال ويكفي في عدم ظهور مناسبته ق و ل المستدل اين منقول ا ل غ ل اين منقول الغول بحثت فلم أ ج د فيه موهم مناسبه اي ما يوهم مناسبته ايش السبب ذ ا ل ع د ا ل ت ه مع أ ه ل ي ة النظر ل أ ن ه عدل وفيه أ ه ل ي ة النظر فيكفي ق و ل ه هذا الان ت ض ح لنا إ ذ ن أن ل ا تظهر م ن ا س ب ة المحلوف ما ظهرت المناسبه طيب ا ل آ ن المعترض هي بيتي نحن اعتراض الحين الاعتراض ر ق م ثلاثه ايش بيقول المعترض المعترض قال ايش قال حتى الوصف الذي بقيت ه ما تظهر في وجه المناسب الوجه الذي أ ب ق ي ت ه هذا الوصف الذي أ ب ق ا ت ه هذا لا تظهر في وجه المناسب نقول هنا خلاص تمام هنا تنقطع ا ل م ن ا ظ ر ة وليس لك هنا تمام لا يجوز لك ت ل س م ع ي في ا ل م ن ا ظ ر ة أ ن تبين وجه مناسبته ليش ل أ ن ك اذا بينت وجه مناسبته ف إ ن ك بهذا تكون قد خرجت من مسلك ا ل س ب ر و التقسيم إ ل ى مسلك المناسبه و هذا يدعو إ ل ى الانتشار ف ك أ ن ك حينما تبين وجه المناسبه له ف ك أ ن ك لم تثبته ب ا ل س ب ر و التقسيم إ ن م ا أ ث ب ت ه بماذا المناسب نذهب إ ل ى المناسبه ل ي س ت ذ ه ب إ ل ى السبر والتخسير تمام ا ذ ن هذا نحن ا ج ه ل ا ل م ن ا س ب ة ا ل م ن ا س ب ة تمام وصف مستنبط وصف م س تمام ن ب ط ت بينه وبين الحكم م ن ا س ب ة هذا هو الوصفه ا ل م ن ا س ب ة فلما يطالب نحن ببيان ا ل م ن ا س ب ة نقول له لا لا يلزمنا ذلك لماذا ل أ ن هذا خروج عن مسلك السبر و التقسيم إ ل ى مسلك ا ل م ن ا س ب ة و هذا من المحظورات في المناظرات لماذا من المحظور في المناظرات من المحظورات في المناظرات لماذا ل أ ن ه يؤدي إ ل ى انتشار الكلام تمام انتشار ليس الكلام و عدم ضبطه هذا مما تمام لا يحبذ في المناظره ف ي ق ر أ تم ي فان ن ع المعتقد أ الوصف, الوصف المبقى أ ي الذي بقاه المستضل كذلك ان لم تظهر مناسبته فليس للمستضل بيان مناسبته ل أ ن ه ا ن ت ب ا ل من طريق الصبر إ ل ى طريق ا ل م ن ا س ب ة وذلك يؤدي إ ل ى الانتشار المحزون لكن له ترجيح صبره على صبر المعترض النافي ل ع ل ي ة المبقى كغيره م ولكن ا هذا هو ي ل م و ض و ن ا ل م ب ق ج ا ل م ب ق ا ا ل م ب ق و م ت ع هو ا ل م ب ق و م ت ع د ي الذي كل حكم مهله أ ف ي د من قصوره ع ل ي ه ق ا ل فإن ا ل د ع ا ل م ع ت ر ض أن ا ل و ص ف ا ل م ب ق ض أي الذي بقاه ا ل م ت د ك ذ ل ك يعني ل م تظهر و ج ه م ن ا س ب ت ه ل م تظهر مناسبته السؤال ا ل و ن هل للمستدل أ ن يبين ا ل م ن ا س ب ة ليس للمستدل أ ن يبين لا ا ل م ن ا س ب ة قال فليس للمستدل بيان مناسبه ت ب ي الوصف ن مناسبة ا المبقى للحكم بيان مناسبة ا لماذا و ص ف ا ل ب ق ما ي ل ز م ه ل أ ن هذا سيدعون الى انتقال من مسلك السبب إ ل ى مسلك المناسبه قال لانه تمام ايش العله لانه انتقال ل أ ن ه لانه انتقال سبحوه عندك لانه انتقال من طريق الصبر إ ل ى طريق الى طريق ا ل م ن ا س ب ة هذا سيؤدي ا ل انتقال من طريق الصبر تمام الى طريق ايش المناسبه قال وذلك وهذا يؤدي إ ل ى ماذا وذلك يؤدي إ ل ى الانتشار المحذور يؤدي يؤدي الذي ل ا م ح يحضر عنه في المناظرات و أ ن ا دائما أ ق و ل في المناظرات م س أ ل ة هي لا يجوز لهما الخروج عنها قط والا إ ل هذا ا ج د م هذا جدال ولهذا هناك ع ب ا ر ة ج م ي ل ة لسيدنا ا ل إ م ا م الغزالي يذكرها في ا ل س ب ر و ا ل ت ق س ي ر ع ب ا ر ة يقول لو إ ن ه المعترض يعني قد يكون المعترض لبدل ا لا كلام معه لا كلام معه تمام لا كلام معه هذا يقول سيدنا, سيدنا الشافعي ما ناظرته جاهلا الا و ق ل ب ن ي ه ا اسمع لا فان كان مجتهدا فعليه صبر بقدر إ م ك ا ن ه حتى يعجز عن إ ي ر ا د غيره وان كان مناظرا فيكفيه ان يقول هذا منتهى قدرتي في الصبر فان شاركتني في الجهل به لغيره لزمك ما لزمني وان اطلعت على عله اخرى فيلزمك التبع عليها حتى انظر في صحتها او فسادها اما انك انا هذا مبلغ ذهبي هذا, هذا هذه الاوصاب ب ح ث ت فلم ادم فاما ان تشاركني تكون مثلي وان كان عندك ع ل ة اخرى ائتني بها انظر بها هل هي ص ا ل ح ة ام غير صالحه ف ا ن قال اسمع لا يلزمني ولا اظهر ا ل ع ل ة <تصفيق> لا يلزمني ولا اظهر ا ل ع ل ة وان كنت اعرفها م ا غزال هذا عناد محرم هذا عناد و صاحبه إ م ا كاذب أ و فاسد و صاحبه إ م ا كاذب أ و إ م ا فاسد بكتمان حكم مست ا ل ح ا ج ة إ ل ى إ ظ ه ا ر ه و مثل هذا الجدل حرام و ليس من الدين تمام هذا حرام و ليس من ا ل ي ن هذه عباره جميله ذ ا من ا ل م س ت ص ف ى سيدنا ل غ ز ا ل ي صلى ا 135 الجزء الثاني طبعت وما يزال ح ي ا ة ثلاثه عربيه طيب ا ل طيب المهم انهم في المناظرات يحذرون من الخروج يحذرون من انتشار الكلام من انتشار ايش الكلام طيب ركزوا معي ولهذا هناك يقولون وهم يقولون حتى لا ينتشر الكلام يقتصرون على الواجب لا يرسم ان يبين كذا لا ليس عليه كذا لا لا كذا تمام حتى إيش دائما نجدهم ي ع ل ن و ن ل أ ل ا يصير المستدل معترضا و المعترض مستدلا وهكذا غير اذا عرفت هذا قال لك لكن له انه يرجح ليس له أ ن يبين ا ل م ن ا س ب ة لكن له الترجيح الترجيح ب و س ي ل ة من وسائل الترجيح يقول وصفي أ ر ج ح من وصفك أ ي ه ا المعترض ليش قال وصفي متعدي وصفك قاصر وصفي متعدي وصفك ايش قاصر وصفي متعدي أ ن يتعدى حكمه يتعدى محله أ م ا وصفك أ ن ت فقاصر لا يتعدى محله لا يتعدى ايش محله واسمك القاصر لا يتعدى معه تمام وهذا بلا شك أ ن العله المتعديه اقوى و افيد من العله القاصر ايش يقول لكن له أ ي ن المشتدل ترجيح س ب ر ه يعني على الوصف الذي استنبطه بمسلك ا ل س ب ر على س ب ر المعترض تمام النافي ل ع ل ي ة ا ل م ب ق ا ة غ ي ر ه ب م و ا ف ق ة التعديل لشبره حيث ي ك و ن المبقى متعديا يعني وصف المبقى هذا الوصف المبقى متعديا بعدين بيدين ا ل ع ل ة إ ي ش السبب إ ذ تعديت الحكم محله أ ف ي د من قصوره عليه نعم يقول علتي متعديه وعلتك ايش علتي متعديه وعلتك, علتي متعدية وعلتك ايش قاصر ه يعني إ ذ ا احنا بنقف بنقف بنقف على مسلك المناسب إ ن شاء الله اسبوع القادم ب ن ب د أ في مسلك ا ل م ن ا س ب ة تمام بتبقى معنا نص س ا ع ة هنا بنعوضها ما هو في ا ل أ س ب و ع الاسبوع ايش بعد اسبوع الامتحانات بنعوضها يوم السبت ا ل ع ص ر ايش ا ل أ س ب و ع القادم أ س ب و ع ليش في بعدين لما ن ب د أ تمام في مسلك المناسب ا ك ل ن كامل يكون احسن أنتم بكرى يوم السبت معبني على اختبار ففي عنده شيء. ان شاء الله يريد منكم الجيل والاجتهاد واحد يرتب ورقته ولما كان ا ل ق ي ل وإن ل م ا كان ي ع ن ي ولما كان يعني النفس منشرحه الى ق ر ا ء ة ا ل و ر ق ة و إ ل ا تكون ق ر ا ء ة كتاب ممل وهذا أ س و ا ما يمكن أ ن ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن كتابا ً تمام مجبرا على على قراءتك ولكن لو كانت ا ل و ر ق ة م ر ت ب ة م خ ط و ا جميل ولاسئله م و ض ح ة ع ش ر ة معك أ س ئ ل ة يعني ع ش ر ة فروع واحد من ثلاث درجات وثلاثه كن فقط ف ورتب أ م ر ك تمام كن دقيق في ا ل إ ج ا ب ا ت احنا عندنا ما في تحدث ولا في أشب ولا في أ ش ي ا ء د ق ي ق ة أ ج ي ب عنها ب ع ب ا ر ة ج م ي ل ة تمام في عندنا عباير فهم في بعض ا ل ط ل ب ة ي ح ف ظ و ا بس ي ح ف ظ ل أ ن ك كيف تعرفه ل أ ن ه ينقل المقصود وغير المقصود وانت يا أ س ت ا ذ ت ر و المقصود يعني يقول لك كلام كبير وانت ق د فيه المقصود وفيه غير المقصود تمام لكن في أ ش ي ا ء فهم يعني إ ي ش ذكر و ي ك ت ينظر الضوابط وهكذا بي... بيفكر, بيفكر. وما يجيب عليه ان شاء الله, الله. في, شاء الله. هذا. في طبعه لغية الهامة الهامة حق واحد العراق جمع الجوامع يمدلد الشرق ه ي طبعه أ خ ر ى ث ل ا ث ة مجللات طبعه دار الفرو ا تحقيق ي ه ا في هذه ل هم الله خير تجلل واحد جمع الجوامع كله مع الشرح نعم بعد ذلك هذا الكتاب مختصر اختصره من شرح شيخه م ن شيخه ز ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه هذا خاص يغنيك عن ا ل م د ر س ل أ ن ه باختصار ب ع ب ا ر ة س ه ل ة ب س ي ط ة جميله ف أ ن ا ر أ ي ت مثلا ابن شهاب امام ابن شهاب ر ح ت ط ل ع عليه ل و كتاب الاصول اسمه الترياق النافع أه الترياق النافع بايضاحي وتكميلي مسائل جمع الدوام مطبوع في الهند خ د ي م كتابا مطبوع في الهند خ د ي م وجدت امام ابن, ابن شهاب دائما ما ينقل من الغيث الحامل دائما ما ياخذ ياخذ كثيرا من الغيث كثير الحامل فهلنا هذا يتكلم يتكلم ساب لك المثال هنا لك مثلت ق وعندما ا ولاية الإجبار النفاء لا تعليل تعلّل أو بالصغر ب ب ا ا أو ل انه يقتضي اجبار صغيره ة حين الطيب ا والسلام الثيب وحق نصحي حديث بالبقارة بنفسها ابن عباد من مشرف والله تعليله فتعين قال و إ ن لم ي ك م دليلا ح ا ص ل ا فيختفى منه م بذوله بحثت فلم أ ج د في ا ل أ ص ل غير ما ذكرته من تمام ومحل م ن الأوصار الاكتباب من بذلك إذا ك ا أ ه ل ا ل ثقة ه ا كله في حق المناظر المشتهد يلتع إلى فإنه في أما الأخذ فيزم ظن به و ل ا يتأكد طيب بعد ذلك قال قال ومن طرق ي ط ا ل ه عليه بعض ا ل أ و ص ا ف ا لا يظهر م ن ا س ب ة الوصف الذي يريد المستدل إ ش ر ا ف ه وحذفه ل ل ح ك م ويكفي في ذلك قول المستدل بحثت فلم عن ذلك فلم أ ج د فيه ما يوهم ا ل م ن ا س ب ة ف إ ن ادعى ل المعترض ان الوصف الذي استبقاه المستدل واعتبره ولم يحذفه كذلك لا يظهر فيه ا ل م ن ا س ب ة فليس للمستدل بيان ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن ه انتقال من الشر إ ل ى ا ل م ن ا س ب ة لكن لكن له ترجيح س ب ر ه على س ب ر المعترض بان يبين ب أ ن س ب ر ه موافق لتعديه الحكم و س ب ر المعترض داصر وهذا مبني على أ ن ا ل م ت ع د ي ة أ ر ج ح من ا ل د ا ص ر ة وهو المختار هذا وحشرته فيه أنه كلها نسيبها هذا كلام المخيم أيضا المفيد عبارة جوامع كاملة صادح صادح المصنف وعندك لك لك نقول جمع شين شين يعني يعني صادح وهذا الشرح يسمون هذه ا ه طريقه ة المتقدمين ذ ه المتقدمين ر ي ي ق ة س و ن ه ا لماذا؟ فريقة ل فريقة المتقدمين, فريقة فريقة المتقدمين. المتقدمين. حتى جاء أ خ و ن ا الدكتور اندر قال اعجبتني هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ت ق د م ي ن فحاول ان يشرح غ ا ي ة الوصول ب ط ر ي ق ة المتقدمين يذكر إيش المرهامش المثل فوق تفضل و الشرح كيش من ده؟、فضل. هل عندك اخر والله اضطريتك عنكم لا يحل عن ا ل ص ا ر ع عن ا ل أ خ ب ا ر ما عمقب؟ وجه المحل في جبان بين نكدين وحسب حسب ليش نصلح بوي بإلا تهج هج عيد يجوز التعاقب دون المعيه يجوز التعاقب دون المعيه يعني يجوز ا ل ت ع ل ي بعلجهم في التعاقب دون المعيه قال لزوم المحان امام دون المعيه يعني يجوز التعاقب دون المعيه لزوم المحان الاتي لها ت م ا الذي ذكرها في علاقه بخلاف ا ل ت ع ا ق بخلاف التعاقب يجوز ل أ ن الذي يوجد فيه ب ا ل ث ا ن ي ة يعني في ص و ر ة التعاقب تمام هذا, هذا التعليل هذا تعليل للجواز التعاقب ويقول لك ل أ ن الذي يوجد فيه ب ا ل ث ا ن ي ة ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة الذي خلفت ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى انا من التعاقب ان توجد علتان تخلف ا ح د ه م ا لا ا ل ا خ ر ل أ ن الذي يوجد ب ا ل ث ا ن ي ة مثل الاول م ث ل أ م ث ل ه ل ا ع ن مثل ا ل أ و ل لاعب ولهذا قالوا يجوز في ا ل ت ع ا ط ب إ ي ش ع ل ت ه م الا ن ه الذي يوجد مثل ا ل أ و ل لاعب ف إ ذ ا قلنا ان ه الذي يوجد بالثانيه هو ا ل أ و ل إ ذ ا هو لا تحصيل إ ي ش تحصيل حاصل ا يجوز الشيء هو موجود تمام، لكن هم ق ا ل و ا ل ي أ ن ه ا شرعيات الثانية التي توجد هي يوجد مثل ا ل أ و ل تمام لانه فال... يوجد مثل, مثل مثلا مثل ا ل أ و ل لا عين ا ل أ و ل مثل ا ل أ و ل لا عين ا ل أ و ل طيب ق ا ل و ع ل ى منع تعبت طيب قلت ا ل آ ن لرسوم المحال لكن نشوف هذا المحال لكن قال أ م ا العلم العقليه فيلزم ان يكون تمام مستغني عن كل منها و غير مستغن عن وذلك جمع بين النبي لا واضح هذا مواضح هذا و ه ما هو معنى ي طيب هذا ما ه إيش ع ل ت هذا ع ل ت ما هو م ع ل ت هذا ت ما هو معنى هذا ما هو معنى هذا ما هو معنى هذا مستغن ي عن غيرها يعني عندي يمستغن هل فكل واحد ثبت لها عدم الاستغناء و الاستغناء قال أ م ا العلل ا ل ع ق ل ي ة فيمنع ت ع ج د ه ا مطلقا يعني مطلقا يعني في المعيه والتعاقب تمام ل ن ز و م المحال منه م طيب إ ي ش المحال ذلك الجمع بين النقيضين ف إ ن شيئا باستناده إ ل ى كل منها على الشيء. إلى هذا شيء باستناده الى هذا يستغني عن ا ل ب ا ط يستغني عن الباطل باستناده إ ل ى هذا يستغني عن هذا تمام و ب ا ل س ن ا د إ ل ى هذا يستغني عن هذا فيلزم أ ن يكون الشيء مستغنيا عن كل منها غير مستغنى عنه يعني هذا الشيء هذا مستغني عن هذا و غير مستغني و مستغني عن هذا و غير مستغني و ذلك جمع بين ن ف ي ر هذا في س و ر ة ا ل م ع ي ن س و ر ة ا ل م ع صوره ث ا ن ي ة ويلزم في التعاقب محال آ خ ر في التعاقب هذا وهي عله ّ تخلف عيش عله ّ وهو تحسين الحاصل حيث يوجد ا ل ع ل ة العلّة الآن العلّة هذه العله فتوجد هذا او لا وجد طيب ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة المفروض تقول لله موجود أه؟ ما حيث يوجد بما عدا ا ل أ و ل ى ما وجد بها يعني ما وجد بالا بالاولى إ ذ ا قلتم إ ن هذا ع ل ة إ ذ ا سيوجد بما عدا ا ل أ و ل ى ما وجد ب ل ا ب ا ل أ و ل ى حيث يوجد بما عدا ا ل أ و ل ى ا ل آ ن قلنا هذه ا ل ع ل ة ا ل أ و ل ى أ و ج د ت ه ا ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ي ش بدت ت ت ف ل ب و ج إيش؟ ب بتوجد و موجود ج د أصلا بعد ا ل ل الأولى ة إيش؟ إذا أ و ج ت تحصيل شي إيش؟ موجود هذا تحصيل إيش؟ حاصل قال ها طيب قال طيب شو حيث يوجد ب م ا عدد ا ل أ و ل ى ع ي ن ما وجد بها ع ي ن ما وجد بها يعني ب ل ا الاولى واضح إ ن شاء الله لكس انت مثل سولا ت خ ط ي ط ب ا ل أ ق ل ى حقك ما تفهم إ ن شاء الله <تصفيق> حتى في الاختبار بالاغلى أ ق ل ش ه ل عنده شيء آ خ ر يالله ربنا انفقه ان شاء الله نبانا يوم السبت العصر إن شاء الله بعد ان يكون الاختبار كانك ت م اللهم وبحمدك ش ه د ان لا اله الا ا ي ت نستغفرك ونتوب اليك